املنا نهرا تسيل عذبا كما في ومذكرات في الحياه منها ارتوى جيل فجيع املنا نهرا تسيل عذبا كما في ومذكرات في الحياه منها ارتوى جيل Bassbier, du är det här. Du gör det علي سنن الهدا وعن المبادئ إلى بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل نفرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في نورا كما No I never fall. Alla för en eller två, men du är det här. Bättre än något som är möjligt. Alla för